قيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بأسلم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب أولئك هم الظالمون يا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 إن الله تواب